الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رضي العالمين الرحمن الرحيم وعطى النبي لأن عليهم غير المرضوب عليهم إن الله يكبر بالعدل والإحسان والإنساء بالقربى وإنساء بالقربى ويلهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظتم عنكم تذكرون اانظم بعز الله اذا عاهدت ولا تنقض اليمان بعد توكيدها ولا تنقض اليمان بعد توكيدها وقد جعل الله عليكم كثيرا ان الله يحلم ما تفعلون ولا تثقون كالذين قضت رزنا من بعد قضى ان كفرت تستغلون تستغلون ايمانهم دخلا بينكم ان تثقون ان فتم هي وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واجدة ولكن ثم تعملون ولا تتخذون غيما لفخلا بينكم فتذل لقد بعد ثبوتها فتذل لقد بعد ثبوتها وتذوق السوء بما قصدتم وَاتَّقُوا قَوْمًا آذَنَ لَكُمْ سَبِيلَ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا عِندَ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هو خَيْرٌ لَّكُمْ إِن إن تعلمون ما عندكم ينفع وما عند الله باقٌ ولا نجيزن الذي لفظوا أجرا يحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح. وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم الأجر بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعش بالله من الشيطان الرجيم إن يَسَوَّكَلُونَ إِنَّمَا سُقَالَهُ عَلَى الَّذِينَ يَسَوِّنَهُ لَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آية وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ما أنت مضروط بل أدره لا يعلمون. قل نزله روح القدس عرضك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا. الحمل لله رب العالمين الرحب للرحمن مالك يوم الدين يا كن عبدا يا كن زبا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> ولقد نعلم أنهم يقولون إنما لسال الذي يلحجون إليه أحجم وهذا لسال عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديه الله وله العذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين فَأَنظُرْهُمْ كَمْ إِنَّهُمْ فِي غَمْرَانَ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِنْ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّ أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك وأولئك آترة هم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وطبروا إن ربك من بعدها إن ربك من يا لها لغفور يوم تحزي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا